دان ودانا لدانا دان ودانا لدانا ربنا يسر عليكم لا تجيكم زل جوازات قال أبو عبدي ثم لكظهما حلات ربنا يسر عليكم لا تجيكم ذي الجوازات كل يوم كل يوم كل يوم إن كنت همه دينكم ثجا وجفات ربنا يسر عليكم لا تجيكم ذي الجوازات Ya. Yeah. Terima kasih kerana السكن والاكل واهله في الوطن والصيد ليا ربنا يسمع عليكم من كل جواز في النوم جد في مشفع في خدل it la hai fi mushfa fi hadan m <laughs> jin